حصريا كتاب ودفتر صورا بجاء يا رحلتي وياك وفيه صندوق ذكرا ومن أحزان ماضينا. كتاب ودفتر صورا بجاء يا رحلتي وياك. وفيه صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا كتاب دفتر صورا بكايا رحلتي ويا وفيه صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا كتاب ودفتر صورا قايا رحلتي وياك وفي صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا كتاب دفتر صورا قايا رحلتي وياك وفي صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا حنين الشوق يشقيني حنين الماضي يبكيني، حنين الشوق يشقيني حنين الماضي بكيني وأوراقي وأقلامي بكتل حساسها فيني كدام دفتر صورة وقايا رحلتي ويا وفي صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضينا كتاب ودفتر وصور وقايا رحلتي وياك وفي صندوق ذكرانا ومن أحزان ماضي في صندوق بكرانا من أحزان ماضينا أحاول أنسى ما أقدر أحارب شوقي أتذكر أحاول أنسى ما أقدر أحارب شوقي أتذكر مشاويري أحزاني. معاك باليوم ولا كتاب ودفتر صور بكى رحلتي ويا وفي صندوق ذكريات من احسان ماضينا كتاب ودفتر صور على